يا الله انت خالقنا ونحن المخلوق انت رازقنا ونحن المرزوق انت الغني ونحن الفقراء رب اني لما انزلت الي من خير فقير